يا زلم الحرايب ردوها الكتائيب يربع للحرايب هتف يا زلم الحرايب ردوها الكتائيب يربع للحرايب هتف خبس يدب لا عشيرة سالف تجبيرة انا ندري فقال وسلام ونشار ومرجله ها ها انسان فلو ما تجي بينا ما احشمكم عليها المساله ها ها احسيه المتوزل تراب والحق وسوون الخواجي فيله ها دقوا على الغارب عجمكم ادري ما تبعد عليكم كربله Ya lirih lihe heibah, ya ahli al-Musyibah, sih anakmu mukheibah, tuhul, haihum ya amanah, sih anaklah amanah, النشام yannisha amanah, zahar, cipah bzhayah artauah Si ay ay ay nikmat, ma ay ay ay mafazai ay ay ay ay ay. Yazilmi alharib, rittu hal ketayib, qarba al alharib, hedef. Si nablah ashirah, salif taqbirah, al نبو طالب وحمزه بالشدد يوم الكنافه محزيمه وين جعفر وين حيدر الوحيد اللي كان يندلب السمه بكره بلا شوف جثثهم طايحين وكلها سادم عميمه مفزع حشم غيركم لحسي يا هون هاشم حشمي يا عني عيدا لحسي أنا بلا ايده عيدا يا اهل المراجين قل طفيها عين وطايح فيها كافع الخيم عيهم يحاشمون بفعل الكم بفعل الكم هالسوالف إيه إيه إيه إيه إيه إيه الكام يا جم الحرايب ردوا هالكتائب يرفع للحمايب هدف سيد بلا عشيرة الفته كبيره والطف كله حيره مز مز الخيل يحمل خيل غارت تنتظر خضر الكفا في بن دواست الضغمد ما تخافون المناي بالدار طاحت الراية العظيم هبة كانت بالمعارك من تطور وجيبوا ماي وياكم لهم العطش بالحوم فاضوا كي لقاب يلطى يحوليه يا خلفت عليه كل الحق ما بيئي هظمة يا هاشم حرامكم ما يمهز لهمكم وين ترسد خيمكم كم هاشيم علي هالصوت علي وبكربل طاحيل هغاية الكتاير قلب على الحبايب هيكس يا نبلا عشيره سالفه كبيره والطف كله